اِذْ نَتَقُونَ جَنفًا لَّفَوْقَكُم كَأَنَّهُ بُرُلًا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ بيرب فيكم قالع أَو تَقُولُونَ إِنَّمَا أَشْرَكَ فَاءُنَامِنْ قَفْلُو كُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِ إِنْ فَنِئْتُمْ مَنْ كَفَرَ بِالْكُنُفُ سِرُّ الآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا وش ما رفعناه بها ولكننه اعلن ان الارض تبدلت فما فعل أَمَن تَنُوهُ كَمَن سَلِ الْقَرِيبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَهِلَه أَوْ فأَ فق صص القص صناعَهُ تف Men je